بوك تو قصيرة رقم واحد قصيرة رقم واحد كيه Xuđ ráhátak. Érezze magát úgy, mint otthon. A ház Mit szeretne inni? Mi a házad? Mi a a házad? أتحب الموسيقى؟ أتحب الموسيقى؟ كلاسيكش زنت أنا, أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. انا أحب الموسيقى الكلاسيكية. هذه سدياتي. هنا سدياتي. يأتيقن ولامير هونغ أتعزف على آلة موسيقية أتعزف على آلة موسيقية هذه قيثارتي هنا جيتاري سرت إي ناكلني أتحب أن تغني أتحب أن تغني وانك جرمكي؟ عندك أطفال؟, أطفال؟ وان كتاية؟ عندك كلب؟ عندك كلب؟ وان عندك قطة؟ عندك قطة؟ إتت وانك أكنيوين؟ هنا توجد كتبي هنا توجد كتبي أقرأ حاليا هذا الكتاب أقرأ حاليا هذا الكتاب 100 أولواس ماذا تحب أن تقرأ ماذا تحب أن تقرأ <تصفيق> أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية. <تصفيق> أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية. <تصفيق> أتحب أن تذهب إلى المسرح. أتحب أن تذهب إلى المسرح. At hobu an tadhhab ila dar opera? At hob an tadhhab ila dar opera? A szövegeket és a könyvet megtalálja az interneten, a duplavi.duplavi.duplavi.buuk2.de cím alatt.